Szanowny Panie أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونات وإذا خاطباً Szanowny يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Panie لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِ مُهَانًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا sądzenie, które تَابَ وَالَّذِينَ أَجْنَبُوا الْأَزْوَاجَ وَإِذَا مَرُوهُ مروا كِرَامًا وَالَّذِينَ إذا ذكروا بها